قال جملته الأخيرة بنبرة لا تخلو من التهديد واختفى في لمح البصر بعد أن تركها وقد جمدت في مكانها للحظة وبدى عليها الخوف لكنها حركت يدها في شعرها وهزت كتفيها بخيالاء واستدارت الترفل في ثيابها السوداء محاولة إخفاء ما أصابها من هلع سبرت أغوار عقلي بحثا عن كلمة المجاهيم لكنني لم أتذكر أنني كتبت عنها في رواياتي رحت أتخيل راجفاً كينونة هذه المخلوقات كل شيء هنا أعرفه إلا هذا الذي يدعي أنه منهم ولم أذكر أبداً كتاباً بعنوان أيجدور الذي سألتني عنه الأميرة كما أنني لست محاربا بالفعل ما اسمك؟ باغتتني بسؤالها وكنت غارقا في خواطر التي توالت كالبروق المتلاحقة حتى أنني تأرجحت في مكاني للحظة أجبتها في الحال يوسف قالت بغطرسة وجمود انقلوه إلى سجن قلعة الديجور ريث ما أفكر في أمره قلت بانزعاج شديد يا إلهي هل تعين حقا مدى سخف ما تتكلمين عنه سجن القلعة؟ حيث العذاب والجثث المتفسخة ومخالب من حديد يرتديها حراس الأغبياء في أصابعهم الغليظة وينهشون لحم ما يدخل إليهم بأمر منك؟ التفتت بعصبية ورشقتني بنظرة مفعمة بالاحتقار وقالت قيدوه في الحال وسجنوه حتى نحاكمه تمنيت لو انتهى الأمر هنا واستيقظت من نومي على صفعة من أحدهم ليقضني من كابوس مزعج أو بهزة من يد حانية وهي ترقيني وتمسح على صدري كما كانت تفعل أمي لكنهم قيدوني بالسلاسل وجروني خلفهم حيث يحيطون الظلام من كل صوب وفوق رؤوسنا السماء مضلهمة يملأها السحاب الأسود يملس بعضه على بعض يتكثف ويتداجى ويختنق. والجنود الغلاظ يحملون شعال النار يهتدون بها بين الأشجار تطرقص عكاسات اللهب على أكتافهم العارية وقد أطلت نيران قلعة الديجور وسط الظلمة الحالكة من بعيد ونحن نسير تجاهها هنا خفق قلبي بشدة وخالجني شعورا بالحزن أين أنا؟ وما الذي يحدث لي؟ لقد ندمت تلك اللحظة أنني كتبت تلك الرواية بكل ما فيها من ظلم وقسوة تذكرت الأميرة هيدرانجيا وما حدث لها؟ لا أريد أن أعيش ما ستمر به تلك الجميلة لا أريد أن أراه بعيني رودني شعورا بالذنب كاد يقتلني شعرت بالوحدة وسرت معهم مشتة الفكر ثائر الأجدان أسيرا لشخص رواية مقيتة فشلت في أن أدون لها نهاية ويبدو أن نهايتي ستكون على أيديهم هنا ازددت غوصا في تلك البيئة وحياة في هذا الحلم الغريب موراي بذراعيه مفتولي العضلات وبقميصه الحنطي اللون والمفتوح على صدره النحاسي المكشوف كان يراقب أمواج البحر بلونه الرائق في صنط مهيب السماء اللامتناهية برونقها تهدئ من روعه كان يتمنطق بحزام عريض ماروني اللون بينما يعبث في أنشطته ليحكم ربطها على بنتاله الكتاني الفضفاض بعد أن خرج من البحر للتو نبد أن يعود الآن قبل أن يرخي الليل عباءته على المكان على جبهته عقد شريطا بنفس لون حزامه لا يدري لماذا يصر على تلك العصابة بلونها الماروني القاتم ربما لأنها بلون ثياب أبيه التي كان يرتديها ذاك النهار الذي خطفوه فيه من حضنه منذ سنوات عينان واسعتان انزوا فيهما حزن شديد بينما عقد بين حاجبيه غضب جارف ورغبة حارقة في الانتقام عندما نزع من حضن أبيه كان غلاماً صغيراً في العاشرة من عمره يشك على البلوغ يلعب معه أقرانه من أبناء النوبة بعد أن نزحوا في مجموعات من قريتهم في جنوب مصر إثر معاناة قريتهم من ظلم شديد من أحد الأمراء ورحلوا ليستقروا على شاطئ البحر الأحمر وبدأ أباؤهم يمتهنون الصيد فنشأوا وقلوبهم معلقة بماء البحر الرائق وعيونهم تزوب عشقا في زرقته البديعة كان يركض هنا وهناك نقي السريرة مشرق العينين على شفتيه استقرت ابتسامة رائعة يرى الدنيا جميلة بألوان طيفها السبعة حتى انتزعوه من غيمة السعادة تلك ليلقوا به في ظلمة تل وظلمة مع رفاقه لا يعرف منهم إلا رفيق دربه وصديق طفولته الذي كان يلازمه كظله وقد سرق معه في ذات اليوم تمرد الصغير فور أن اشتد عوده عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره وهرب من العصابة التي سرقته من أهله وفر منهم وحيداً بعد أن فشل في إقناع رفيق دربه الذي كان يستأنس به استقر أخيراً في قرية الدحنون والتي اشتهرت بكثرة أزهار خد العذراء الحمراء في بساتينها وفي الطرقات وحول البيوت حتى استحال كل عكاس للضوء هناك أحمر مبهجاً زاهياً وجميلاً التقى هناك بالعجوز مسكة التي كانت تعيش وحيدة في دارها على أطراف القرية يعتزلها الناس رغم طيبتها ولا يزورونها إلا قليلا مما لفت نظره إليها سألهم عن السبب فأخبروه أنهم يتشأمون منها فقد عثروا عليها في قارب مع مجموعة من النساء نازحين من أرض بعيدة كنا جميعا في قارب واحد وكانت الناجية الوحيدة من بينهم جلست المسكينة بين جثث رفيقاتها ولم تجرؤ على الإلقاء بهن في البحر ولما لاحت لها قوارب الصيادين استغاثت بهم تعجب من نظرتهم القاسية لها فقد رق لحالها فأحسن إليها التمست فيه ابنا بارا لها وكان خير لابن وخير الجليس وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره بدأ يعمل لينفق على نفسه وعليها وكانت تحن عليه كثيرا واعتبرته حفيدا لها كان موراي شابا قوي الشكيمة صعب المراس شديد الذكاء يصعب السيطرة عليه وكانت العجوز تعرف هذا عنه فكانت تتركه يخرج في رحلاته خارج القرية دون أن تسأله عن وجهته ولا متى سيعود كان يعود في مرات بغلام أو اثنين، وكثيراً ما كان يعود بأكثر حتى صاروا يتكدسون في بيت العجوز ميسكة التي كانت طريق لهم، بعضهم استطاع موراي أن يعيده لأهله، وبعضهم لا، شاع في القرية أنه لص ويسرقهم، وفي الحقيقة كان ينتزعهم ممن سرقوهم وينقلهم لبيت العجوز ليرعاهم حتى يبحث عن أهليهم ويعيدهم إليهم. كان يبقيهم بعيداً عن عالم السرقة والاستعباد والجوع والقهر، حيث كانت تلك العصابات تستغلهم وتربيهم على هذا، وأحياناً كانوا يبيعونهم بأبخص ثمن، هو يعرف هذا، وقد ذاق ألوانا من العذاب هناك عش مري صلبا غلبت قوة روحه قوة جسده وغلبت قوة جسده قوة حزنه ثابت كالطود رغم ما ألم به من مصائب غلب الحياة بما تميز به عن غيره قطعت وشائجه فوصلها بالعجوز وبالصغار ووصلهم ببعضهم البعض كان يحاول صنع العائلة التي حرم منها ليستأنس بهم بدأ الجيران يشتكون موراي لكبار القرية وتعرض للكثير من التهديد خرج ومعه الحزاوير هكذا كان يطلق عليهم كانت كلمات أبيه تتردد في أذنه أتدري يا موراي أنت الآن مميز جدا لكنني أخشى عليك من الغد لماذا يا أبي؟ لأنك الآن من الحزاورة ماذا تعني؟ لقد اقتربت من البلوغ يا ولدي ما زلت نقي السريرة على فطرتك لا تحمل غلا ولا حقدا لأحد نفسك التي بين جنبيك تشبه الحليب الأبيض الصافي الذي لم يتعكر وهل هذا حسن يا أبي؟ حتى الآن نعم فما يقلقك؟ شهواتك لم تستيقظ بعد عندما تبلغ سيبدأ جهاد نفسك ستصارعها يا مراي فتمسك بنقاء سريرتك ما استطعت يا ولدي ودعني أزرع فيك ما ستفخر به غدا وسأدعم ما رزقك الله به من خصال حميدة فساعدني أرجوك واقترب من الله لينزع عنك كل درن يعلق بنفسك كن صديقي وسأكون صديقاً لك حتى آخر لحظات عمري لو اجتزت تلك الفترة محتفظاً بنقاء نفسك ولم تتغير ستكون شاباً رائعاً. هو غدا ستحصد قمح رجولتك عندما يشتد عودك كان الأب يوقع كلماته بابتسامة ثم يعانقه بحنان حتى ينصرف مراي من نفسه لا ينزع ذراعيه عن عنقه أبداً حتى ينزعها هو بنفسه وأين ذاك الحظم الآن أحب الصغار مراي واتخذوه أخاً كبيراً لهم ذهبوا إلى البستان الذي اشتراه السيد بركات تاجر الأقمش الثري الذي ظهر في القرية فجأة وكان يبحث عن دار مناسب تليق به وبابنته ليقيم فيها كما كان يبحث عن خادم قوي ومخلص رحب بموراي مستأنساً بوجوده في بستانه الواسع وليقوم بحمايته وخدمة الخيول الثلاثة التي وجدها بركات في بستانه تحت شجرة بلوط عتيقة واكتشف أنهم يتحدثون بلغة البشر رفضوا الرحيل فاستبقاهم وأطعمهم انتقل موراي للبستان وخرج من قرية الدحنون ومعه ما بقي من الحزاورة ورافقتهم العجوز مسكة وانتقلوا جميعا إلى البستان حيث كانت الجمانة تقف تحت الشجرة تحرك عنقها يمينا ويسارا وتصدر صوتا غريبا والدموع تسيل من عينيها مما لفت نظر موراي فاتجه إليها ودار بينهما حوار لم ينسه أبدا اقترب منها بهدوء وبدأ يمسح على رأسها بحنان كانت تلك هي المرة الأولى التي يقترب فيها من فرس تبدو رائعة كانت ملامحه تتراقص بين الفرحة برؤيتها والانبهار بجمالها والتعجب من دموعها والحماس لامتطائها والركض بين الحقول والبساتين وعلى شاطئ البحر بسرعة شديدة وضع يده على ظهرها فارتجف جذعها لكنها لم تتحرك نظر في عينيها ورأى نعكاس صورة وجهه حملق في مقلتها وأنصت لكرير صدرها وقف للحظات مسحورا بجمالها ما زالت دموعها تسيل قال متعجبا يا مسكينة لماذا تبكين قالت الجمانة بخفوت أخفف الحمل عن قلبي فالدموع رحمة شهق مراي استحال جلده جلد إوزة ابتعد عنها وازدر دريقه بصعوبة وقال أتتحدثين بلغة البشر؟ نعم ألم يخبرك صاحب البستان؟ التفت تجاه بركات الذي كان يراقبه من بعيد هزل كهل رأسه ففهم مراي ما يرمي إليه قال بصوت مرتعش لا لم يخبرني ولكن كيف؟ هل أنت مسحورة؟ لا هل أنت من الجن؟ أنتم معاشر البشر تفسرون كل شيء لا تعرفونه دائما بأنه بسبب الجن لست منهم يا فتى لست من الجن كيف إذن تحدثينني بلغة البشر إرادة الله تحقق المعجزات ثم اقتربت منه بينما كان بركات يشير إليه من بعيد ليستمر في حديثه معها وقالت لا تخف مني يا ما اسمك رمقها بظهول للحظات ثم قال مراي وأنت قالت برجاء وكانت تبحث عن من ينصط إليها ويخفف عنها من البشر الجمانة ثم أردفت أرجوك لا تخف مني يا موراي كن حنوناً كصاحب البستان عاد موراي ينظر لوجه بركات الذي كان يبتسم ويطمئنه بإيماءات مختلفة قال بعد تردد حسنا أخبريني الآن لما البكاء يا عزيزتي؟ أخبرتك عن سبب بكائي أخفف الحمل عن قلبي قال غياب الحبيب وأين ذهب هذا الحبيب؟ رحل فجأة لا أدري إلى أين ولا أدري متى سيعود وأخشى ألا يعود وعادت للبكاء قال وقد رق لحالها ظننت أن الخيول قويه فلما البكاء اليست الدموع سلاح الضعفاء ورايه المستسلمين قالت بخفوت ربما انا ضعيف ولكن ليست الدموع دائما هكذا قد تكون احيانا منتهى القوه كيف دموع الطيبين منتهى القوه لانها لله فهؤلاء الذين قهروا شهواتهم ويبكون نادمين شوقاً لمرضات الله أما أنا فدموعي منتهى الضعف فأنا أذوب حزناً وشوقاً لمخلوق ضعيف مثلي فؤادي مذبوح يا مراي أضاءت عيناه وقال بنبرة يشوبها الحنين لوالديه يقولون إن أغلى دموع هي دموع الأب والأم وأصدقها دموع المظلومين ودموع المحبين أليست غالية؟ أعاني الوجد والنجوة والشوق والشغف يا موراي حرك كتفيه متعجبا وقال وما كل هذا؟ كلها من معاني الحب أما تدري عن الحب يا فتاة؟ شرد موراي بعينيه وقال لم يزر قلبي إلا حب أبي وأمي لا أعرف ما الوجد الذي تتحدثين عنه رفعت الجمانة رأسها وقالت الوجد هو الحب المشوب بالتعاسة والحزن من كثرة التفكير في المحبوب وما النجوة؟ النجوة أعظم من الوجد فيها حرقة للفؤاد ويا لها من حرق لاحت ابتسامة ساخرة على شفتيه وقال أي حب هذا الذي يحرق الفؤاد لا حاجة لي به أرد حبا حلوا وعذبا أسافر فيه للمحبوب بقلبي وروحي كما يقولون فأسعد وأهيم بحبيبتي إن وجدتها يوما ما ذاك الشوق يا موراي يحملك على جناحه بقلبك وعقلك وروحك للمحبوب حقاً ظننته الهيام على العموم كله حب في حب لا تعقديها أيتها الفرس العجيبة الهيام؟ وما أدراك ما الهيام؟ الهيام نوع من الجنون والذوبان في المحبوب والهائم ضائع لا يرشده إلا حبيبه إنه مجنون قال ضحكاً <تصفيق> لا أريد أن أجن، سأختار نوعاً واحداً، يكفيني الشوق، ما رأيك؟ ليته باختيارنا، نحن لا نختار، الحب يقع على قلوبنا كما يسقط المطر لكننا نملك أن نغلق الأبواب التي تريده للقلب ونستظل من هذا المطر المفاجئ كيف؟ نحن البشر نختلف عنكم أمرنا الله بغض البصر والاستعفاف وتلك هي الحصون التي نتحصن بها فليس الذي يرى كما لا يرى وليس الذي يمعن النظر ويتفحص كما يصرفه سريعا أخبرني أبي بهذا وبماذا أخبرك أيضا؟ أن الحب ليس مجرد نظرة واشتهاء بل هو أعظم ربت مراي على رأسها وقال أعانك الله يا عزيزتي ثم أردف قائلا رفقا بنفسك يكفيك لونان من هذا الحب وماذا أفعل ولقلب غرفاته واسعة أنا أحب زوجي بكل ألوان الحب هز كتفيه وقال لها لكن هذا يحزنك ويؤلمك ودموعك الدليل قالت بنبرة ممزقة حزينة نعم يؤلمني أتعلمين؟ هو أنا صغير كان أبي يخبرني أن للحزن أجنحة يطير بها فكنت أغمض عيني وأتخيل الحزن يطير ويحلق بعيدا عني أما وقد كبرت الآن أحرر أحزاني وأنا أتأمل على شاطئ البحر أطلقي سراح أحزانك هناك الأمر بيدك من هنا البداية وأشار إلى رأسه فقالت بانكسار كيف وأنا أشعر بالحزن وكأنه جدار مصمت عنيد يحيطني من كل صعوب وإن كان جدارا فحطميه حطمي هذا الجدار أو تسلقيه إن شئتي وأقفزي وانجي نفسك واختاري لها أرضا تليق بها وماذا لو لم يكن بيدي أن أختار يا موراي ستبقين حزينة يا جمانة على العموم، ربما تحمل الأيام ما يجلي عنك حزنك، ربما نعم، وربما لا، أتدري؟ أحياناً نظل عالقين بالوطن، نحبه وإن غادرنا أو غادرناه، نرغب في وصاله وحسب، نحن إليه، ومهما فصلت المسافات بيننا، نشتاقه، هز مراي رأسه بثقة وقال، الشوق للأمان وللسكينة أنت تشتاقين لنفسك التي بين جنبيك وليس للأرض في حد ذاتها تفتشين عن لحظات الطمأنينة والسعادة والحب التي عشتها في ذلك الوطن أصبت يا موراي لكنني لا أعني الأرض بل أعني وطني ماذا تقصدين؟ اشتاق إلى زوج حيزون زوجي هو وطني يا موراي ران عليهما صمت لطيف قال بعدها مراي بعد أن تنهد بعمق وأنا أيضاً أشتاق لوطني أشتاق لحضن أبي مرت بهما نسمات الهواء الباردة تصافح وجهيهما بدلال وكأن حديثهما عن الحب راق لها فاقتربت تتنصت كلاهما كان ساهما يصبح في رحاب وطنه الغائب عنه ذاك الوطن الذي يتنفس الحضن الذي على ديقه يتسع للمحبوب قطعت الجمانة هذا الصمت بعذوبة عندما قالت هيا بنا إلى أين؟ سأصحبك في رحلة ألا تحب ركوب الخيل؟ أشرق وجهه باتسامة عذبة واسعة واقترب ليركب الجمانة التي صهلت بعذوبة ثم انطلقت وهي تحمله وهملجت في البستان اختارت الجمانة اليوم فارسها ومنحته شرف ركوبها كان يشعر أنه يحلق في الهواء خرج منه واتجه نحو شاطئ البحر فرحبت أمواجه بهما ظلت الجمانة تركض وتركض وتركض وتنثر الرمال هنا وهناك بينما فارسها ينثر ويبعثر ضحكاته في الهواء يوسف كان القيد يؤلمني بينما الموكب يسير أمامي وأحد الحراس يجرني بالسلاسل خلفه جوربي لم يحمي قدمي من الجراح التي أصابتني من الأشواك المتناثرة وأغصان الأشجار الجافة والأحجار الحادة الحروف والحص الصغير المدبب حتى استحال لون خيوطه أحمر من دمائي التي تسيل عليه كنت أتأوه وأتألم كلما خطوت خطوة وكانوا يلاحقونني بالأصوات شعرت بالمهانة والظل من بين أغزان الأشجار كانت هناك عينان تبرقان وسط الظلام شعرت أن هناك ما يراقبنا ويتبعنا تارة تظهر العينان بين الأشجار القصيرة وتارة أراهما فوق شجرة عالية وتارة تختفيان حتى أنني انشغلت للحظات عن ألم جراحي بمتابعتهما وصلنا أخيرا وفتحت لنا أبواب القلعة دلفوا يجرونني وألقوا بي في سرداب نتن الرائحة يمتد أسفل القلعة كنت أعرف الطريق وكيف لا أعرفه وقد وصفت التفاصيل بدقة عندما كنت أكتب عن المسكينة هيدرانجيا عندما أساروها وألقوها في غياه بالظلمة هناك وعذبوها ألقوني على الأرض فتكورت في ركن أتألم غبت عن الوعي لفترة لا أعلم قدرها ولم يوقذني إلا دلو الماء البارد الذي غمر رأسي فجأة ففتحت عيني لأفاجأ بوجوههم القبيحة مرة أخرى عطست عطسة ألمني إثرها كل ضلع من أضلعي يبدو أنني أصبت بالبرد قال أحدهم بصوت قميء نمت طويلا أيها البائس هيا إلى أين؟ الملك كرشاب يطلب رؤيتك شعرت بارتباك شديد كرشاب؟ ما الذي أتى به إلى هنا؟ هذه شخصية من رواية أخرى وهو أمير نبي ذكي ونابه ما الذي أتى به إلى قلعة الديجور؟ صحت بهم وهم يسحبونني وتتوالى ركلاتهم وضرباتهم على ظهري أين الملك آسر والملك جل نار؟ قهقها الحراس وقال أحدهم <تصفيق> منذ متى صار خادم الإستبل ملكاً أيها الأحمق؟ قال آخر بتهكم وجل التي تغسل الملابس صارت مالكة يا للعار <تصفيق> علت قهقهاتهم وازداد ارتباكي يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت تنتظرني هنا لم يكن آسر خادما في روايتي ولم تكن جل نار تغسل الملابس ولم يكن كرشاب هنا في قلعة الديجور سألتهم بعد أن هدأت ضحيكاتهم ما العلاقة التي تربط الأميرة كرشاب بالأميرة غلاديولوس؟ أجابني أحدهم بازدراء الأمير كرشاب في استضافة الأميرة غلاديولوس وقد سمع عنك منها ويود أن يراك الآن في الحال تمتمت بخفوت وكنت أخشى من البوح باسمها وأين الأميرة هيدرانجيا؟ تلفت في تعجب واستغراب وهزوا أكتافهم لم يعرفوها لم يسمع عنها أحد منهم من قبل بل أسألوني عن معنى اسمها الغريب كما وصفوه ابتلعت حيرتي وسرت معهم بين أشجار حديقة القلعة الواسعة التي جفت أغصانها وتساقطت أوراقها وصارت كخيالات المآت المخيفة وكيف لا وقد غاب عنها ضوء الشمس إنمح الخضار وحل السواد محله ما عادت تلك حديقة، بل هي مقبرة دورنا حول البناء تحيطنا الظلمة من كل صوب ما زالت قدمي تؤلماني بشدة أصبت بجروح جديدة وأنا أسير وبدأت الدماء تسيل من قدمي فور أن دلفنا إلى قاعة كبيرة وفخمة في صدرها عرش عظيم تجلس عليه الأميرة غلاديولاس بكبرياء وأضواء النيران المشتعل والمعلقة على الجدران كانعكس على وجهها الفاتن صاح شاب قوي البنيه طويل القامه ادركت في الحال أنه كيرشاب له وجه جريء ذفك عريض كان يرفل في ثياب انيقه تنم عن ذوق رفيع وقال مندهشا انظري لقدميه دماءه حمراء لا تشبه دماءنا قالت جلاديولاس باهتمام هو بالفعل يختلف عنا هو ربما هو من جنس آخر أو أصيب بمرض ما تسبب في تغير لون دمائه فقط ذلك المسخ الذي أخبرتك عنه من عشيرة المجاهيم قال لي إن هذا كاتب من هؤلاء الكتاب الذين سمعنا أخبارهم يتناقلها الناس في مملكة البلاغة يقولون إن له دورا فيما يحدث هنا ما رأيك؟ اقترب كرشاب مني وطلع وجهي بتماعنا وقال أشعر أنني أعرفه وكأنني رأيته من قبل قلت هامسا وقد كانت قريبا مني وأنا أركز في عينيه القريبتين وقد بدونا بنفس الطول وأنا أعرفك أعرف كل تفاصيل حياتك كيف كنت تحب والدك وكيف تألمت عندما مات بين يديك وأنت صغير وكيف تكره الوحدة والموت والليل وكيف عانيت بعد زواج أمك عندما انتقلتم للقصر الجديد وأعرف عن كرهك للسلطة وللقتل وللظلم بهت الأمير كرشاب من كلماتي ارتجفت شفتاه تراجع للخلف خطوتين ورشقني بنظرة غريبة ثم قال أعرف أنت؟ لا، لكنني كتبتك أنت شخصية من خيالي ماذا؟ أنت مجنون؟ <تصفيق> ثم ضحك بسخرية واستدار وسار نحو عرش الأميرة غلاديولاس وقال بتهبكم يقولون إن الكتب حية وتستدعيكم للدفاع عنها ثم التفت تجاهي وسألني أين كتابك الحي؟ طلعتني غلاديولاس بنظرة سريعة وقالت ربما هو محارب وقد فقد كتابه فلننتظر ونراقب قال كرشاب لكن الكتاب لم يستدعه بل أنت والمجاهيم أنتم تعبثون وربما تتسببون في المزيد من المشاكل ظهر الضيق على غلاديولاس فزمجرت ثم أشارت للحراس فجرني اثنان نحو زنزانتي مرة أخرى في طريق عودتنا كنت أشعر بنفس العينين تلاحقان وسط الظلم من فوق سور القلعة الذي كنا نسير بمحاذاته فور أن اقتربنا من سور القلعة، سقط حجر على رأس أحدهما، وقفز الشاب برشاقة من فوق السور على ظهر الحارس الآخر، ثم صارعه قليلاً وطرحه أرضاً، وظل يلكمه حتى أفقده وعيه بجوار الأول، وعاد ليحاول فك قيودي، أفلح في فك قيد قدمي، وبقي قيد يدي، فركضنا معاً نحو السور، لم أكن أرى شيئا سوى بياض عينيه، كان هناك فرس يقف بهدوء وكأنه صنم من حجر أخبرني الشاب أن أصعد فوقه وساعدني ثم صعد بجواري ورفعني لأقفز من فوق السور هما أصعب أن تقفز من فوق السور وأنت مقيد اليدين سمعته يتحدث لأحدهم قائلا عودي الآن إلى الإصطبل وأعدك أن أعود لأحررك تناهى إلى سمعي صوت حمحمة الفرس ثم صوت خطواته تبتعد قفز الشاب وعرب فركضت خلفه وأنا لا أعرفه أدركت حينها أنه من كان يتبعنا ويراقبنا من بين الأشجار عندما جرني الحرأس إلى القلعة أصابتني نوبة من السعال فالتفت ينبهني أن أكتمه عندما ابتعدنا عن القلعة بدأ بصيص من الضوء يطل من بعيد كانت عيناي متعبتين من السواد والظلام الحالك الذي عيشته طوال وقت احتجازي في سجن قلعة الديجور شيئاً فشيئا بدأت أراك كل شيء بوضوح كان شاباً فارعا قوي البنية لا ريب أنه نوبي أصيل التفت نحوي فلاحظت العصابة المارونية اللون التي يربطها على جبينه أخبرني أننا اقتربنا سألته بصعوبة من بين أنفاسي المتلاحقة ما اسمك؟ موراي خفق قلبي وصحت يا إلهي أنت من, من الحزاورة ألقى علي نظرة ثم استردها وقال بمرارة لم أعد منهم رحت أتأمله هي له من شاب جبين متغضن متألم ونظرة راقية يوشيها حزن غامض قلت له انا أعرفك كم عمرك الآن يا موراي أنا في السابعة عشرة من عمري لما تسألني؟ قلت مترددا وقد خشيت أن لا يصدقني كتبت عنك يا صديقي لكنني لم أتوقع أن أراك وقد مر على اختطافك من أبيك سبع سنوات هناك شيء غريب يحدث هنا رسم على وجهه علامة الخبير وقال إذن ما يتردد في القرى صحيح وأنت كاتب بالفعل سمعت الأميرة غلاديولاس تخبر الأميرة كرشاب عنك كنت هناك؟ نعم أستطيع دخول القلعة والخروج منها من آن لآخر في الحقيقة وجود حراس من النوبة برفقة الأمير كرشاب ساعدني على الدخول والخروج فأنت تعلم أن كل سكان قلعة الديجور ليسوا من أهل النوبة كما أن أبهر يساعدني تسارعت دقات قلبي وقلت مذهولا أبهر؟ لا لا تخبرني أنه حصان يتكلم بلغة البشر وكيف عرفت؟ إنه من خيول الكحيلان يا مراي لكنهم لا يسمون أنفسهم بهذا الاسم يقولون إنهم خيول أوبالز هكذا أخبرتني الخيول الأخرى التي التقيت بها بالبستان الذي أعيش فيه بالس لماذا هذا بالذات غير معقول وما الغير معقول تلك الخيول عربية أصيلة ألم تلحظ أسماءهم يا فتى ألا تعرف معاني تلك الأسماء سأخبرك بقصتهم بالتفصيل استوقفني بيده قائلا بجدية انتظر حتى نصل إلى البستان الذي نعيش فيه قبل أن ينتبه حراس قلعة الديجور لغيابك حسنا فلنكمل طريقنا أسرع وسأتبعك وركضنا معا حتى غمرنا النور وابتعدنا عن تلك الظلمة الكثيفة التي تغطي قلعة الديجور وما حولها التفت أراقب السحب السوداء من بعيد شعرت ببرد شديد فجأة وكأننا انتقلنا لفصل آخر من فصول السنة أكملت سيري وأنا أرتجف وداهمتني نوبة السعال مرة أخرى وكان صدري يؤلمني بدأ أنفي يرشح وألمني حلقي وشعرت بإعياء شديد شرت قليلا ثم عدت أتأمل مراي وهو يسير بجواري شاب رائع مفعم بالآمال والأحلام شعرت بعطفة شديدة تجاهه أعرفه أعرف هذا الصغير بل الشاب كيف صار شابا؟ لا أدري كنت أعرف كيف قهره اللصوص وكيف نزعوه من حضن أبيه وأوسعوه ضربا حتى فقد وعيه وحملوه دمعت عيناي وأنا أكتب عنه كان يذكر رائحة أبيه ولون ملابسه حتى رائحة الحبال المالحة على الشاطئ لم ينسها، فقد كان أبوه صياداً ماهرا لم أكتب نهايةً لرواية الحزاورة، ولا رواية خيول الكحيلان، ولا رواية القلب المخلص التي كتبتها عن الأمير كرشاب، ولا رواية قلعة الديجور. وما يظهرني أن الشخص تتقاطع هنا، كما أن بلوغ مورايوة كونه الآن في السابعة عشر من عمره، أربكني، توالت الأسئلة على رأسي هل أنا أعيش في عالم روايات المبتورة النهايات؟ أم هذا عالم آخر موازن يشبه ما ألفته من احداث وما ابتكرته من شخصوص لماذا آسر ليس ملكاً بقلعة الديجور؟ وكيف تغسل جلالة الملك جولانار الملابس؟ لماذا خيول الكحيلان غيرت اسمها من اسم عربي أصيل إلى خيول أوبالز؟ بل، وما الذي أتى بأبهر لقلعة الديجور أصلا؟ وأين باقي الخيول؟ وأين اختفت الأميرة هيدرانجيا؟ وكيف أصبح موراي شاباً يافعاً والرواية في أصلها عن غلمان صغار على وشك البلوغ سرقوا من أهليهم وشردوا في البلاد ومنهم موراي؟ سرت أتخبط في حيرتي وما زال القيد يحيط بمعصمي وصلنا أخيراً لبستان كثيف الأشجار ذاك البستان الذي كانت الخيول تستوطنه في روايتي مع فارسها الذي فقد قبيلته كلها في حرب مع قبيلة مجاورة وبقي وحيداً مع عشرة من الخيول الأصيلة التي كانت لأهله وعشيرته سار في الصحراء وحيدا يائسا حزينا كان يحدث نفسه ثم بدأ يحاور الخيول ويتحدث معها يحكي عن مجد آبائه وأجداده ويبكيهم حزنا وقهرا وكانت تنصط إليه وفوجئ أنها تفهمه وترد عليه بلغة البشر ولكن أين هذا الفارس الآن؟ فور أن دخلنا إلى البستان شعرت بسكينة همست لموراي قائلا لماذا ساعدتني؟ توقف والتفت إلي وطالعني بنظرة عميقة تركت أثرا في نفسي وقال أنت تعرف مكان أبي أليس كذلك؟ ألست كاتبا أو محاربا؟ يقولون إنكم تعرفون عننا الكثير أجبته بلا تفكير سنجده معني يا موراي إن شاء الله، لا تقلق غبرت وجهه ابتسامة واسعة فأماطت اللثام عن أسنانه الناصعة البياض وضع سبابته على فمه مشيرا إلي حتى لا أحدث صوتا ثم هرولت جاه بناء بسيط من الطين مسقوف بجريد النخل ومدعم بجذوع الأشجار له باب خشبي أنيق مصنوع بإتقان سحب جرابا مصنوعا من جلد الماعز برزت منه أدوات حديدية كان معلقا على جدار البيت وسار مبتعدا فتبعته إلى الجهة الأخرى من البستان حيث رأيت كوخين بجوار شجرة بلوط عتيقة ربط بجوارها ثلاثة من الخيول فورا رأيتهم عرفتهم إنهم أيضا من خيول الكحيلان الجمانة والبيضاء والشقراء ألوانهن وتلك العلامات التي على أجسادهن لا تخفى علي أبدا أردت الحديث عنهن مع موراي لكنه كان مشغولا بتحضير أدواته ليكسر قيدي أجلسني وطلب مني أن أضع يدي على جذع شجرة مقطوعة وضعتهما أمامه وبدأ يبرد حلقة القيود الحديدية بالمبرد جلست أراقب عينيه ذاك الغضب القابع بينهما يؤلمني وهذا الحزن الذي ينزوي هناك يوجعني ليتني ما كتبت عنه ما كتبته القوة التي بدت على محياه وجسده طمأنتني قليلا لقد عركته الحياة فصار رجلا حل قيدي بمهارة فوقفت أتحسس معصمي وكنت متعبا للغاية بدأ يحدثني وكنت أشعر بحرارة تجداح جسدي يبدو أنني أصبت بالحمة سقطت بين يديه بينما كان ينادي على أحدهم شعرت بدوار شديد كنت ممددا على أرض البستان بينما هناك بعض العيون تحملق في وجهي وقد أحاط بي من كل جهة يبدو أنهم الحزاورة ومعهم عجوز لطيفة تقف متدثرة بشال من الصوف مشمشي اللون كانت كفها الحانية آخر ما شعرت به على جبيني، قبل أن أفقد الوعي تماماً، من هي تلك العجوز؟ بركات، صمت رهيب يلف المكان، وكأن الإنسانية قاطبة قد تبخرت، ذاب جليد صبرها، وبدأت شجاعتها تنكمش، كانت الترياق ساكنة تقف بخشوع وتهز ذيلها، ولا تصدر صوتا حتى أن الشك قد راود حبيبة أنها كانت تتخيل أنها تحدثت إليها منذ قليل كادت تسألها عن سبب صمتها لولا طيفه الذي لاح من بعيد مدت يدها لحقيبتها وتحسست خنجارها وقبضت عليه بشدة كانت متحفزة لذاك الذي يقترب من بعيد كان كهلا يحط الخطى مسرعا ومستندا إلى عصاه العجراء بيده اليمنى بينما يمسد لحيته بيده الأخرى سحنة طيبة مريحة طمأنتها قليلا لكنها ظلت تقبض على خنجرها ويدها مدسوسة داخل الحقيبة حيها بلطف وهو يقترب تحتل وجهه ابتسامة مشرقة استند الكهل إلى عصاه ووقف يلتقط أنفاسه بدأ وكأنه سار لمسافة طويلة كان نحيلا وطويلا كان مهيبا في ثوبه الحنطي اللون والفضفاض له عينان تكشفان عن نفس قوية بدأ يرحب بحبيبة التي اقتربت منه بحذر وأخبرته أنها ضلت الطريق وتريد الخروج من تلك الغابة كانت حريصة أن تخبره عن كتابها سألته إن كان قد لاحظ سقوط صقر أصابه البرق في جناحه فسقط وسط الأشجار ابتسم الكهل ابتسامة تشي بأنه فاطن إلى شيئ ما وقال وهو يشير للصحب في السماء متجاهلا سؤالها عن السقر ستمطر مرة أخرى لا بد أن نسرع يا ابنتي وأشار إلى درب طويل تتفرع منه مرات عديدة محفوفة بأشجار السنديان يمينا ويسارا ففهمت أنه يدعوها للسير معه لاحظ أنها بلا حذاء فأشفق عليها وطلب منها أن تركب الترياق وأسرع في خطاه فتابعته بعد أن ركبتها سار معا بين الأشجار سألته حبيبة باهتمام إلى أين؟ كان الكهل يسير بين الأشجار وبدأ أنه يحفظ الطريق بينها قال دون أن يلتفت إليها سنحضر ابنتي رفيف ثم نذهب إلى بيتنا كان يتلفت بين فينة وأخرى ويتأملها قال بصوت دافئ انتبهي يا ابنتي المملكة هنا كما الحياة بحر متقلب ستلتقين هنا بغرباء سيكتسبون قوتهم من ضعفك إن ضعفت وسيتعملقون متى تقزمت فكون دائما قوية أيتها المحاربة أجفلت حبيبة عندما سمعته يدعوها بالمحاربة وسألته بفضول وكيف عرفت أنني محاربة؟ أجابها بابتسامة خفيفة قائلا الكل هنا يعرف طريقة ولا تبدو الحيرة إلا على وجوه المحاربين ثم صمت هنيها وقال لم تخبريني عن اسمك قالت بابتسامة لطيفة حبيبة ثم ربتت على رأس الفرس وقالت وهذه الترياق من خيول قاطعها قائلا وعلامات القلق تتمشى في ملامحه أعرف تلك الخيول أعرفها جيدا يا ابنتي ثم هز رأسه واغتصب ابتساما وقال هو أنا بركة هو الآن أسرعي فقد تأخرنا على رفيف كان كلامه موجزا دون كلمات مطنبة أو مسهبة من بعيد كانت رفيف تقف على شاطئ البحر تحملق في زرقته الرائعة أمواج البحر تتوالى على قدميها تلثمها برفق وتنسحب بنعومة نحو البحر هي لها من فتاة رقيقة كانت الفتاة بيضاء وكأنها اغتسلت في نهر من حليب للتو بياض وجهها غريب بدت وكأنها مسحورة تراقب الأفق بشرود وعلى عينيها استقرت نظرة سكون عميقة ضربت الرياح بطرف ردائها الفضفاض فبدت دقة ساقيها اخترقت أصواتهما حجاب الصمت الذي كانت تلوذ به فانتفضت ثم استدارت وهي تعدل وشاحها الخزامي اللون وابتسمت بلطف لحبيبة التي ترجلت عن الفرس لتسلم عليها فأقبلت الفتاة تحت ضنها وكأنها تعرفها وتألفها منذ زمن في تلك اللحظة أرخت حبيبة يدها وتركت الخنجر في الحقيبة الآن بدأت تطمئن سارت بجوارهما وهي تمطط الترياق نحو بيتهما تذكرت صيحة قطرة الدمع قبل أن تلقي بها في البحر وكيف كان صوتها يحمل الكثير من الفزع فالتفت اتجاه الكهل وسألته هل من الممكن أن أسألك سؤالاً قد يبدو غريبا تفضلي هل التقيت بأحد من أهل النوبة في طريقك إلى هنا؟ بالتأكيد ستلتقين ببعضهم قريبا حيث أسكن مع ابنتي ومعهم من أين أنت؟ زم عينيه وقال من بلاد بعيدة وأتيت للتجارة وسأعود لوطني يوماً ما شردت حبيبا كثيرا وأخذت تفكر في صياح قطرة الدمع وما حدث لها بدأ حماسها يشتعل لإتمام مهمتها، الغامضة، وآنست برفقتهم، بركات، وابنته رفيف، وتلك الفرس الرائعة، الترياق قررت أن تبحث عن قطرة الدمع في وقت لاحق بعد أن يهدأ المطر لا بد أن تلتقي بالمغاتير أو بحراس المكتبة لتستنير بإرشاداتهم قبل أن تبدأ رحلتها وصلوا اخيرا إلى بستان فردوسي رائع كثيف الأشجار أسبلت عليه الطبيعة ثيابا سندسيا موشاة بجلالها القدسي فأوت إليه البلابل والعصافير وانطلقت تشد وتغرد مترنمة بجمال الكون البديع هرولت الترياق نحو ثلاثة من الخيول كانوا تحت شجرة هناك بدى وكأنها تعرفهم أصدروا دجيجا عندما رأوها تقترب وصهل فرس منهم بعذوبة كان هناك بعض الغلمان يحيطون بشاب قمحي البشر له شعر ناعم وكثيف وطويل إلى حد ما كان ممددا على أرض البستان بدأ وكأنه فاقد لوعيه كانوا يغسلون رأسه بالماء ويحاولون إفاقته تأملت ملابسه التي تشي ببساطة حاله وفقره هيبدو مسكيناً بمعطفه المهترئ هذا وجور به المثقوب استوقفها أن ملابسه تختلف عن ملابس كل من بالبستان إنه معطف يشبه تلك الملابس التي اعتادت عليها حبيب في عالمها لاحظت بنقال طال منامته الصوفية أيضاً أدركت الآن أنها تقف أمام محارب آخر مثلها الآن التقت به هنا على أرض مملكة البلاغة تماما كما التقت مرام بأنس جلست تراقب الجميع في حيرة يبدو أنهم جميعا من النوبيين ما عدا بركات وأبنته وهذا الشاب الغريب أعرتها رفيف حذاء من أحذيتها فارتدته في الحال وجلست تفكر ترى ما الذي تخبئه لها تلك المملكة العجيبة يوسف كنت أشعر بالهوان والضعف رأسي يدور وأرى الوجوه من حولي بصعوبة كف حانية كانت تتحسس جبهتي برفق تبلل رأسي بالماء وتحرك أصابعها بين خصلات شعري ببطء سمعت صوتها المرتجف يتمتم بالدعاء كما كانت تفعل أمي هل هي أمي؟ ناديتها بخفوت أمي، هذه أنت؟ هل أنت هنا؟ ردت بنبرة صوت مرتجفة لا بأس عليك يا ولدي حاولت أن أعتدل، أن أحرك رأسي لأرى وجهها لكنني لم أتمكن صوتها يبدو مختلفا، كانت عيناي مشوشتين ساعد قوي امتد ليحيط بكتفي وأجلسني صاحبه بعد أن أسندني على صدره وبدأ يسقيني شراباً كان مذاقه قابضاً للغاية كدت أن ألفظه لكنه قال بحزم شديد لابد أن تتناول هذا الشراب ستهلكك الحم فتحت عيني بصعوبة فرأيت وجهه إنه مراي ذاك الشاب الفتي الذي أنقذني من أسر حراس الأمير غلاديولاس استعدت وعي تدريجيا بعد أن تناولت الشراب الدافئ وتمددت وهم حولي الكل يحدق في وجهي باستغراب حتى الصغار حتى الخيول حتى العصافير فوق أشجار هذا البستان لن أخبرهم أنني أعرف أسماءهم وتفاصيل حياتهم بل وسمات كل شخصية منهم بالتفصيل فات الأوان ومرت الصدمة الأولى بالنسبة لي لكنني ما زلت حائراً هناك الكثير من الألغاز تحتاج لتفسير قالت العجوز وهي تمسح على جبهتي مرة أخرى بيدها المرتعشة هل تشعر بتحسن؟ تأملت أخاديد وجهها تلك التجاعد التي وقعت بها الأيام على جبهتها بينما تصارع الحياة فصارت كوردة مدهوسة بها بقايا عطر عتيق ابتسمت لها بد أنها العجوز التي كتبت عنها في رواية لم أكتب إلا عن عجوز واحد فقط في رواية من رواياتي لم أكتب نهاية لتلك الرواية ولم أضع لها عنواناً أيضاً حتى أنني لا أذكر أنني اخترت لتلك العجوز اسما تبدو هرمة للغاية تلك التجاعد ابتلعت ملامحها قلت وقد شعرت بعطفة تجاهها أنا بخير قالت بصوت تصاحبه بحة لطيفة الحمد لله سأعد لك حساء شهيا لدينا خضروات طازجة قال موراي الخالة مسكة تعد حساء لذيذا مسكة أعجبني اسمها وكأن الله أراد أن يخفف عني فأرسل لي أم حنونة تمنحني عطفها قالت العجوز وهي تربط على كتفي لا بد أن تبدل ثيابك يا ولدي لقد أغرقها عرقك الغزير قال موراي سأعيرك بنطالا وقميصا من عندي ضممت ياقة معطفي لأستمد منها الدفء وقلت بعصبية لاحظوها جميعا لا لا لا أستطيع خلع معطفي هذا قال أحد الحزاور وكانوا يجلسون بهدوء ويراقبونني بفضول شديد ليس لديك حذاء هل أنت فقير ولماذا ترتدي هذا الجورب المثقوب ابتسمت واقتربت منه لأمسح على رأسه وكان له وجه يشي ببراءة شديدة وقلت له أتيت إلى هذا المكان هنا فجأة هو لم أكن مستعدا للحضور سألني والفضول يزداد في عينيه كيف أتيت قلت شاردا لا أدري كيف قال الغلام بحماس شديد لا بد أن هناك صقرا حملك إلى هنا ما حدث للمحاربة التي أتت إلى البستان منذ قليل مع السيد بركات أي محاربة؟ تلك التي تظن نفسها أميرة وتسير بثوبها المنتفش بالبستان كانت حافية القدمين عندما رأيناها تقول إنها فقدت حذاءها في ماء البحر <تصفيق> ضحك الغلام وأشار مراي إلى فتاة تقف ساكنة تراقب الخيول في صمت وكنا جميعا خلف ظهرها شعرت ببقات قلبي تتواثب هرولت تجاهها وكأنني لم أشك من البرد والحمى ولم أفقد الوعي منذ قليل فأنا أعرفها صحت باسمها ولم أنتبه لعلو صوتي حبيب كمال انتفضت والتفت اتجاهي عيناني نابهتان وملامح رقيقة كل جزء منها محبب لقلبي خفق قلبي وكان لرؤيتها وقع عظيم في نفسي فقد كان آخر لقاء لنا منذ شهور طالعتني باستغراب وقالت أتعرف اسمي واسم أبي؟ مقنا في اندهاش أنار وجهها متاهة أفكار الحالكة ابتسمت وقلت لها وكيف لا أعرف اسمك؟ لقد التقينا من قبل ألا تذكريني؟ سألتني وهي ترنو إلي أين التقينا؟ بالجامعة في الإسكندرية ألا تذكريني؟ أنا يوسف عندما اقتربت منها انسكب ماء الحب فارتوى ضمأ خواطري حركت رأسها نافية ثم طالعتني بنظرة تعجب فقلت موضحا التقينا أول مرة منذ عامين عندما التحقت أنت بكلية العلوم وأتيت تسألين عن طبيعة الدراسة فيها مع أخيك هو وأجبتكما كنت في زيارة لمبنى شؤون الطلبة لأستخرج بعض اوراقي من هناك هو ورأيتك بعدها أكثر من مرة لكننا لم نتحدث رمقتني بنظرة سريعة وهزت كتفيها وقالت سامحني لا أذكر أي شيء عن هذا لا أذكر حتى أنني التقيت بك وجهك غريب عني انزلقت تلك العبارة الأخيرة على لسانها فأوجعتني أحزنني أنها لم تعرفني حتى أنها لم تتذكر آخر مرة رأيتها فيها ولكن لماذا هي هنا؟ معقول أن تلك التي تقف أمامي ليست شخصية حبيب الحقيقية؟ ما كتبته عنها لم يكن أبدا في رواية لكنه كان في أوراق مبعثرة مجرد خواطر أكملتها في أحلام يقظتي لأنني أحببتها وتخيلتها خطيبتي ثم زوجتي لا بد أنني أهدي يا الله انتشلتني مما غرقت فيه من أفكار وسألتني باهتمام هل حملك الرمادي إلى هنا؟ ومن هو الرمادي؟ الصقر أي صاقر؟ صمتت برهة بدت لي قلقة للغاية مسحت وجهها بكفيها وسألتني هل تعرف اسم الكتاب الذي اختارك لتدافع عنه؟ أي كتاب؟ سألتني والدهشة تسكن مقلتيها ألم تظهر لك علامة؟ أي علامة؟ رقم ما؟ او حرف مميز؟ لا، وماذا عنك؟ هل أحضرك سقر ما؟ نعم، قطرة الدمع وعلامتي هي الرقم أربعة بالنوبية أتقصدين كينسو؟ أنت تعلم إذن عن اللغة النوبية؟ أعرف قدرا لا بأس به، فقد قرأت عنها وكتبت أيضاً عنها ولكن لم يظهر لي أي علامة ولا حملني سقر ما إذن كيف أتيت إلى هنا؟ لولا ملابسك وما أخبرنا به الفتى موراي وعلمك باسم أبي وأخي وما أدرسه ما صدقت أنك محارب أنت أيضاً تقولين عني أنني محارب صدقوني لست بمحارب ما السر وراء تلك الكلمة؟ سحبت نفسا عميقا وصمتت حتى ظننتها لن تتكلم هو وأخيرا قالت سأخبرك ولكن أولا أخبرني بما حدث لك بالتفصيل بدأت أقص عليها ما حدث وما كنت أفعله قبلها وكيف أنني أعيش الآن في عالم رواياتي التي لم أكتب لها نهايات وأنني الآن أرى الشخص تختلف أحيانا وتنتقل من مكان لآخر وأن موراي هذا كان طفلا نوبيا عندما كتبت عنه والآن صار في السابعة عشرة من عمره وأخبرتها عن قلعة الديجور والأميرة جلاديولاس لم تقاطعني وكانت تنصط إلي باهتمام شديد وكنت أقتنس نظرة من آن لآخر لعينيها الرائعتين يا إلهي أنا أتحدث الآن مع الفتاة التي أحبها وفور أن انتهيت من سرد ما حدث لي باختصار بدأ عليها الضيق الشديد وهي تقول لقد أوقعتنا في ورطة وكأنها سكبت على رأسي للتوم معينا من الماء البارد